أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بي إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلته أذل فتوب التوراة فتلوا إن كنتم صادقين. فما نفترى الله Elle ve min bar di qu' صدق الله، قل صدق الله فاتبعوا من لا صدق الله. قل صدق الله فاتبعوا من لا تفرج İzlediğiniz <gülüyor> In mm -hmm. من كفر فإن الله غني عن العالمين وكيف سنكفروا تصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفر Yeah. Dans im Altyazı pa bag pa lang la كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Wa <gülüyor> يوم تذيب وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والصالدون تلك آيات الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع Lane like. ذلك بأن Altyazı M.K.